بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر لا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّا وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَةٍ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَىٰ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ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 في الأرض إلَّ عَى الله رِزْبُهَا وَعلمُ مستتَقَّه وَمسْتَودَعَها كلُم في كتابٍِ مُبين وهوَ الذي خَلَقَ السَّماواتِ والالأَضَ في سَِّةِ أيامِ وَكَانَ عرجوه على الم إَِبلَكُم أيّكُمْ أَحسَن وَعمل وَلَئِن قِيلَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بعد الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِن أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ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 وَلا إن أَذ قانهُ نَعم أَبَعدَ ضَرَّ أَمَسَّتُْ لَا يَقولولًا ذَهَبَ السَّئَةُعَ إِهُ لَفَِح فَخُور إِللاا الذيينَ صَبَروا عَعملِلُوا الصَّالحَات أولِكَ لَهُم مَغفِرتُ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَؤلَاءَ أُنْزِلَ عَلَيْكَ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنْ نَمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيل أَم يَقُولُونَ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَدِعُوا مَنِ اسْتَطَعَتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا نعجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأُخْلِدُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۖ أَفَلَا يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ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 قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّي يَسْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا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 وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي ذَلِمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تُوعَدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِإِذْنِ اللَّهِ إِن شَاءَ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ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 مہنو بھی تری ایل کم نیلوتی نو انشوش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 وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ خَلِيضٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ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 وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا تَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يُكَذِّبُ صوروني من الله ان عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه فدعوها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء ان عذاب قريب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 قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَائِهِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ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 مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه بنيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إن وإنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قوم يهرعون إليه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 فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحِ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ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 لو یا شوائب اصول مورک انب دب انفی عملین مش کل تن حلی مروشید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 واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب مَا نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا وَلَوْلاَ رَأْدَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنْ اللهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ يطلق. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب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 وَلا قَدِ أأَرْسَل النَّامُ سَ بآياتناَ وَسُطانٍ مُبين إ فِرعونَ وَم لائ فَاتَّبعُأَمَْ فيعون وَماَا أَمررُ ف الرععونَ بِش يَقُدمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْ القياامَةِ فَأَرَدَهُم الن وَبِكسَل وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقص عليك منها قائم وحصيد.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 وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتَلِّ مَنْ خَافَ عَذَابَ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٌ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهُ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ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 ما يعبُدونَ إِللاا كَمَا يعبُدُ أَبَاءُهُم مِ قَبلْ وَإَِّ لَمُوَّوهم نَصيبَهُم غَيرَمَ قُوس وَلَ قَضِئتَن مسَلكِتابَ فَخْتُ لِفَفيِي وَلَ ل كلَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِ رَبّكَ لَ قُضَ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 وَلَ شاء رَبّكَ لَ جَعل سَأَّتَ وَاحدَ وَلَا يَزالونَ مُخْلِفين إِلا مَ الرَّحيمَ رَبّك وَلِذَلكَ خَلَاقَهُمْ وَتََّتْ كلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلَ أن جَهنَّمَ مِنَ الجَِّةِ وََّا سأَجَمَعين.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 وان تظيروا ان من تظيرون ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه